بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر ونسيا بكف طهر ورجف ولا تمن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 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا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 لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا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 بِكَ إِلَٰهُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ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 An el mürdümün, kum el mücclilin, miskin, ve kına nutugul ve kına nutugul